بالله من الشيطان الرجيم ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعون ني إلى النار تدعون ني ليكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار لا جرم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 وأفوض أملي إلى الله إن الله بصير بالعباد فوَقَالَ اللَّهُ سَيَأْتِمَّكَ رُوَّ وَحَقَّ بِأَلِفِ الرَّعْنَ سُوءُ الْعَذَابِ أَن أدخلوا آل فرعون أشد العذاب وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء فيقول الضعفاء للذين استكبروا إلا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 وقال الذين في النار لخزنة جهنم دع ربكم يخفف عنا يوما يخفف عنا يوما من العذاب قالوا أ ولم تكوا تأتيكم رسولكم بالبينات قالوا بلا قالوا فدعو وما دع إلا في ضلال إن لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم لعنة ولهم سوء الد وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَى وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابِ هُدًى وَذِكْرًى لِأُولِي الْأَلِبَابِ فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَسَبِّحْ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 إنه هو السميع البصير